بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما إ ل ا ب الحق و أ ج ل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون قل أ ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله أ ر و ن ي ماذا خلقوا من ا ل أ ر ض ام لهم ش ئ ت في السماوات ايه بكتاب من قبل هذا أ و أ ث ا ر ه من علم إ ن كنتم صادقين ومن أ ض ل ممن يدعون من دون الله من لا يستجيب له الى يوم ا ل ق ي ا م ة وهم عن دعاء واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أ م يقولون ا ف ت ر ه قل إ ن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أ ع ل م بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أ د ر ي ما يفعل بي ولا بكم إ ن أ ت ب ع الا ما يوحى إ ل ي وما انا إ ل ا نذير مبين قل ا ر أ ي ت م ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد, وشهد شاهد بني إ س ر ا ئ ي ل على مثله ف آ م ن واستكبرتم إ ن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا الذين آ م ن و ا لو كان خيرا ما سبقوا إليه. وإن ل موسوعه النابلسي ل ل ع م و م الاسلاميه ورحمة و ص د ق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه حسنى ا حَمَلَتْهُ أ فرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إ ذ ا بلغ أ ش د ه وبلغ أ ر ب ع ي ن س ن ة قال رب أ و ز ع ن ي قال رب أ و ز ع ن ي أ ن أ ش ك ر نعمتك التي أ ن ع م ت علي وعلى والدي و أ ن أ ع م ل صالحا ترضاه و أ ص ل ح ي في ذريتي إ ن ي تبت إ ل ي ك وإني اولئك الذين يتقبل عنهم أ ح س ن ما عملوا و ي ت د ا و ز عن سيئاتهم في أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه افئ له ما أ ت ع د ا ن ي ان أ خ ر ج وقد خلت الكؤون من قبل ه وهما يستغيثان الله وهلك آ الله حق ان ل ل ه حق إ وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين اولئك الذين حق عليهم القول و د خلت من قبلهم من الجن و ا ل إ ن س إ ن ه م كانوا خاسرين ولكل درجات مما و ل ن وفيهم أ ع م ا ل ه م وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أ ذ ه ب ت م طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الاون بما كنتم تستكبرون في ا ل أ ر ض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر إذ قومه وقد أخاعات بالأحفاف إذ أنذر خلت النهار من بين يديه ومن خلفه أ ل ا تعبدوا إ ل ا الله إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أ ج ئ ت ن ا لكافكنا عن آ ل ه ت ن ا ب م ا تعيدنا إن ل انما ن العلم عند الله و أ ب ل غ ك م ما أ ر س ل ت به ولكني أ ر ا ك م قوما تجهلون فلما ر أ و ه عارضا مستقبل اوجهتهم قالوا هذا عارض منصرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا ترى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء إ مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وارصاها وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ارصاهم ولا افئدتهم من شيء إ ن كانوا يجحدون كانوا ي ن ح د و ن ب آ ي ا ت الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أ ه ل ك ن ا ما حولكم من القرى وصرفنا ا ل آ ي ا ت لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا ارها بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون و إ ذ صرفنا إ ل ي ك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما ه ب ي ا ولوا إ ل ى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحب والى طريق مستقيم يا أبيك قومنا ا ل ل ه و س م ا به ذنوبكم يرحل ويجركم لكم من ويجركم من ع ذ الله ب أ ي م ومن ا داعي ا يجد ل ل فليس بمعجز في بمعجز ا ل أ ر ض و ل ي س له م ن دونه أولي مبين. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى ب إ ن ه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أ ل ي س هادي الحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبرت ما صبر أ و ل و العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما نوعدون لم يلبسوا الا سبب من اسماء ا ل ل إ ل ا ا ل ق و م ا ل ح س ن